بصوت المنشدين ناجي عبد الله وحسين عبد الحميد. دعين أيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي. فما لحوادث الدنيا بقاه ولا تجسع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاه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 تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء ولا تر للأعادي قد تذل فإن شماتة الأعدى بلاء دعي الأيام تفعل ما تشاه واطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجسع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاه ولا تجسع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاه ولا ترج السماحة من بخيل فما في النار للضمآن ماء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 وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء تعي الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء فما يغني عن الموت الدواء